ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءنون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 ويقولون أئنا لتارفوا آلهتنا لشاعر مجنود بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المطلصين <تصفيق> أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين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 117. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 118. قال قائل منهم إني كان لي قيل